فصار كرتين ينقل باليك البصر خاسئا وهو حسير ولو قد السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعددنا لهم عذاب السعير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 خُسِفَ بِكُمُ الْأَرْضُ فَإِذَا هِيَ تمور أَمْ أَمِنْتُمْ مِّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرُ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فوقهم صَافَّاتٍ وَيَقْبِضٍ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرحمن إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بصير أَمْ هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أم من هذا الذي يرزقكم دن أمسك رزقه بل لجوا في عتوين فَمَن يمشي مكبا عَلَى وَجْهِهِ يَهْدِهِ إِلَى يمشي سويا على صراط سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قل هو الذي أل شَاءَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كنتم صَادِقِينَ ما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه ذلفة سيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون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 قالوا غورا رب لولا انكم